يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اتَّبَاعًا لِّغَيْرِ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّئِن أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَثْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطْلَعْ إِلَيْنَا إِلَٰهِ مُسَاوٍ لَّا أَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ ذُيْنُون لِفِرْعَوْنَ سُؤْعَلَهُ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَضْلِيلٍ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 مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا I don't know.